يقول الإمام أبو الفرج ابن الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشد الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال الحديث الثامن الثامن والعشرون قال عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال بعضنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصينا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد وانه من يعيش منكم بعدي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 في دروس ماضيه وهذا الحديث انما ساقه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم واوصى به اصحابه ليؤكد لهم مساله طاعه ولي الامر وطاعه الخلفاء وان الله تعالى جعل طاعتهم من طاعته ومن طاعه رسوله صلى الله عليه وسلم فقال جل من قائل واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بما قد يقع في اخر الزمان او بما يقع في الازمان من بعده حيث ان الامراء الذين يتولون شأن المسلمين ويتولون امور المسلمين اتقع منهم بعض المخالفات وبعض الاخطاء وطالما ان هذه المخالفات لم تبلغ حد الكفر ولم تبلغ حد الشرك ولم تبلغ حد الخروج على دين الله فانه لا يجوز للناس ان يخرجوا على الامام وانما عليهم ان يناصحوه وان يبينوا له الحق وان يبينوا له الصواب وان يبينوا له ما امر الله وان يناقشوه بالحسنى وانه على الامام ان يسمع وان يستجيب والغرض من ذلك انما هو إقامة الجماعة واستمرار الحياه الإسلامية وتوفير المجتمع المسلم وإيجاد كلمة الكلمة كلمة المسلمين فيما بينهم بحيث يقوم المجتمع على دين الله وبحيث يطبق المجتمع تعاليم الإسلام ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى من يعيش من المسلمين أو من أصحابه رضوان الله عليهم زمنا من بعده فعليه أن يصبر لأنه سير اختلافا كثير بل ربما رأى أنه يتولى الإمارة من ليس اهلا لها وقد يكون غيره خيرا منه لكن العبرة بإقامة الدين لأنه لا بأس أن يوجد الولي المفضول مع وجود الفاضل لأن مسألة الفضل إنما يقدرها الشرع وإنما تكون لله جل وعلا هو الذي يفاضل بين الناس بالتقوى وأما بالنسبه لاعمال لأعمال الدنيا فإن من تصدى لها واستطاع أن يسيرها دون أن يتضائع دون أن يتناقض قوله ورايه مع ما جاء به الإسلام فإن هذا ما دام قد رضي الناس به أميرا فينبغي أن يصبروا عليه ويحتملوه ويعلموه ويوجهوه فهذا هو حكم الله سبحانه وتعالى ما دام الناس قد رضيوا هذا الإمام وما داموا قد اختاروه فرضاهم له واختيارهم له يعطيه حق السمع والطاعة ما دام يطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن اذا خرج هذا الامام وخالف طاعه الله وطاعة رسوله خروجا بينا واضحا فانه لا تلزمهم عند اذن طاعته وعليهم ان يعلموه وان يوضحوه وان يبينوا له ما هو الحق فان وجدوا منه فروجا عن دين الله وكفر فعندئذ يجوز لهم الفروج على الإيمان اما ما دام يقيم الصلاة واما ما دام يقيم شعائر الاسلام واما ما دام يدعو الى دين الله وان وقعت منه بعض الهفوات فانها تحتمل لاجل لان الغرض هو جمع كلمة المسلمين وجمع تكلمة المسلمين لابد ان يكون على رأسها امام وعلى رأسها ولي وعلى رأسها امير يقيم شعائر الله لان هناك من الشعائر ما لا يقوم الا بامر الامير وما لا يقوم إلا بأمر الولي كالجهاد في سبيل الله فإنه لا بد أن يدعو له الولي وكإقامة الجمعات والاعياد والجماعات كلها تحتاج إلى إذن الولي ولذلك لا بد أن يكون في المجتمع المسلم أمير ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا سافر جماعه اذا سافر ثلاثه لا يجوز لهم ان يسيروا في سيرهم حتى يجعلوا لهم اميرا يوجههم ويرجحوا الجوانب التي قد يجتهد الناس فيها ويختلفوا والغرض من ذلك هو التزام دين الله وكلمه الجماعة وكنا انتهينا في درس الدرس الماضي الى هل يشترط ان يكون الامير من قبيلة معينة او من جنس معين النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء مبعوثا من ربه سبحانه وتعالى وعندما وطد الامر كان اول من تلقاه وقبله هم قريش وقاتلوا وجاهدوا وتحملوا كثير من المشاق والاذى ولهذا كانوا اكثر الناس ادراكا وفهما وتصورا لدين الله ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ما أطلعه الله عليه ما أطلعه الله عليه مما ستكون عليه أمته فبين أن الخلافة ستؤول زمنا إلى قريش ثم تتحول من كونه خلافة يعني يجتمع المسلمون ويختارون فيها إماما يقوم بأمر الخلافة تتحول فيما بعد وتكون ملكا لمعنى أن الحكم يتوارثه الأبناء عن الآباء والأحفاد عن الأبناء وهكذا ونلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما في اسلوب الحكم يعني من حيث كونه بالاختيار او كونه بالتوارث وانما كان حرصه الشديد على ان يقيم الامراء والخلفاء والملوك يقيمون دين الله سبحانه وتعالى الاقامه الحقة وأنهم يطلعون بالأعباء التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الإمام وأن على الناس أن يسمعوا له وان يطيعوه وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيمر بالناس أمراء هؤلاء الأمراء قد لا يكونون من قريش وذكرت في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالعبد الحبشي وذلك لوجود هذا النوع في زمنه عليه الصلاة والسلام لأن من أوائل من دخل في دين الإسلام هم جماعة من الحبشة كانوا يقيمون بمكة بل إن دين الإسلام اول من عرفه من الشعوب غير قريش الحبشه لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاصحابه ان يهاجروا الى الحبشه وقد كانت هجره اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحبشه هجره مباركه حيث ان كثيرا من اهل الحبشه دخلوا في دين الاسلام بل ان النجاشي الذي كان في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان بعد ان عرض عليه المناظرات والمناقشات حول الاسلام وحول النصرانيه التي كان يدين بها اهل الحبشه وبيان انهما جاءا من نشكاه واحده وان المسلمين يا يؤمنون بموسى وبموسى وبعيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاه والتسليم امن النجاشي نفسه آمن بدين الاسلام ومات على الاسلام ولما توفي رضي الله تعالى عنه صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الغائب لذلك جاء ضرب المثل به وإلا فإن ولاية الإسلام تولاها كثير من غير قريش ومن صنوف وشعوب وقبائل غير العرب لكن جاء ضرب المثل بذلك لمحاكاه له الواقع وانتهينا في ذلك في الدرس الماضي عند قوله قال وفي صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال ان خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم اوصاني ان اسمع واطيق ولو كان عبدا حبشيا مجدع الاطراف قال والأحاديث في المعنى كثيرة جدا ولا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان يعني لا يزال هذا الأمر والمراد بهذا الأمر هل هو الخلافة والإمارة أو المراد به العناية بالإسلام والاهتمام به والتفقه في دين الله لان هذه من الاسباب التي تحافظ على هذا الدين لكن قوله الناس تبع لقريش والتبعية تقتضي ان يكون, الناس أن, يكون ان تكون قريش او يكون قريشهم الامراء وهذا يعني لعله من باب الإخبار إخبار بالواقع ولعله من باب ذكر الإعجاز يعني هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث إن المجتمع الإسلامي في الغالب وفي غالب أحيانه يعني تكون التبعيه فيه لمن ينتسب الى قريش وقوله لامه لا من قريش وهذا ايضا قد يقصد به امامه الحكم او امامه العلم او القدوة التي يقتدي الناس بها قال لأن ولاية العبد قد تكون من جهة امام قريش إمام القرش يعني تكون الأصل كما كان يعني في تلك الأزمان أن الخليفة من قريش وأنه يبعث الأمراء والولاة فقد يكون من هذه البعوث بعوث الأمراء والولاة من العربي ومن غير العربي من قريش ومن غير قريش. كما ضرب المثل هنا بالعبد الحبش قال لأن ولاية العبيد قد تكون من جهه إمام قرشي قال ويشهد لذلك ما خرجه الحاكم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إمة من قريش أبرارها امراء أبرارها وفجارها امراء فجارها يعني يكونون من كل صنف كما يقال الناس على دينه على دين ملوكه فان كان الامراء صالحين صار الناس صالحين وان كان الناس فاسقين ولي عليهم امراء من ايه من جنسهم يعني فيهم من الفسقي ولكل حق فآتوا كل ذي حق حقه وان امرت عليكم قريش عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له واطيعوه اه يعني على شاكلتهم نا. وإن أمرت عليكم قريش عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا قال وإسناده جيد ولكنه قوي عن علي رضي الله عنه موقوفا يعني أنه من كلام علي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال الدار قطني هو أشبه يعني بالموقوف ذلك لان علي رضي الله عنه في زمنه وبعد ان تولى الخلافه خرج عليه كثير وطربت الدوله الاسلاميه في ايامه ووجد الامراء المختلفون لان كل صقع وكل طرف من اطراف الدوله الاسلاميه احتاج الى من يقوم بشانها وكان رضي الله عنه يؤمر عليهم من يرى ان الامارة في مصلح فيها مصلحة للمسلمين ولذلك شملت القرشيين وغير القرشيين وقد قيل ان العبد الحبشية انما ذكر على وجه ضرب المثل وان لم يصح وقوعه كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات فهذا جاء على سبيل المثال وإلا فإنه لا يمكن لأحد أن يبني مسجدا كمفحص القطات والمراد بمفحص القطات يعني المكان الذي تختاره الحمامة وتضع فيها بيضه بيضها وتفرغ فيه البيض هو مكان ضيق جدا لا يمكن ان يكون المسجد بحجمه لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل من اجل ان يبين ان الثواب يحصل للمسلم ان الثواب يحصل للمسلم وان الله يكافئه على فعله وإن كان يسيرا وإن كان فعلا يسيرا وأوجه المناسبة هنا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وإن تأمر عليكم عبد الحبشي يعني يقول هذا وإن كان مستبعدا وغير واقع لكن الغرض منه التأكيد على ضرورة الآيه الطاعة والالتزام بالطاعة التأكيد على الطاعة وضرورة الطاعة والالتزام بالطاعة وان كان يعني لا يتصور ان يقوم امير في اوساط المسلمين من العبيد لان من شرط الولاية من شرط الولاية ان يكون الوالي حرا أن يكون الوالي حرا لأنه لو كان الوالي عبدا فإن الولاية في حقيقتها هي لسيده وليست له ها؟ هي لسيده وليست له ولذلك يعني في المفهوم الإسلامي العبد قد يوجد لكن ليس للعبد كثير من التصرفات لا يمكن من كثير من التصرفات فلا يكون واليا ولا يكون اماما ولا يكون يعني خليفه هذا المراد بالامام ولا يكون يعني مالكا للمال ولذلك لا يورث العبد لو مات قريب العبد فإن العبودية وإن الرق المضروب عليه يحجبه من الميراث يمنعه من الميراث كما قال صاحب الرحبية ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق هذا أولها فالرقيق لا يملك لا يرث ولا يورث وبالتالي لا يمكن أن يكون أميرا أو حاكما فهذا إنما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من أجل أن يؤكد مسألة الطاعة ولو سلمنا بأن هذا الأمير يعني على ليس أهلا للإمارة لكن ما دام مصب يجب علينا أن, إيه؟ أن نطيع نطيعه في في إطار طاعة الله وإلا فإنه لو أمر بما فيه المعصية لو أمر بما فيه معصية الله فإننا لا نستجيب لأمره لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال انما الطاعة إيه؟ في المعروف إنما الطاعة بالمعروف وقد ذكرنا في درس المعظم قصة الأمير الذي أمر أصحابه بأن يضرموا النار بأن يوقدوا النار ثم أمرهم بعد أن أوقدوا النار بأن يدخلوا فيها وفكر المسلمون ماذا يفعلون أن يدخلون في النار طاعة للأمير لأن الأمير فهم أن طاعته واجبة أم ماذا يصنعون فألهمهم الله سبحانه وتعالى وأجابوا الأمير وردوا عليه وقالوا له لا نحن إنما دخلنا في الإسلام فرارا من النار دخلنا في الإسلام فرارا من النار لا أننا ولم نرى في دين الله ما يوجب أننا ندخل النار ما عندنا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا يوجب على الناس أن يدخلوا النار امتثالا لأمر الأمير ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال لو دخلوها ما خرجوا منها لأن دخولهم لا فيها معصية لله، معصية لله، والأمير إنما يطاعه في مرضات الله، لا في معصية الله، ولذلك جاء لا طاعة لمخلوقين في معصية الله، معصية الخالق. <تصفيق> إذا فهذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما غرضه التأكيد على مسألة طاعة ولي الأمر في ما أمر به مما أمر الله تعالى به وأذن به سبحانه وتعالى ماي ما أمير هذا؟ هذا الذي أمرهم بالنار لا هو, هو ربما فهم أن هذا من حقه كأمير لأنهم لما أغضبوه أمرهم بجمع الحطب فجمعوا ثم أمرهم بأن يوقدوا النار فأوقدوا ثم أمرهم بأن يدخلوا النار فامتنعوا ولما أحس بأنهم امتنعوا قالوا له أقاموا عليه الحجة وأننا إنما يعني فردنا من النار لا من أجل الدخول في النار نحن أسلمنا فرارا من النار قبل الحكم وسلم وسكت وأيده ايدهم قوله صلى الله عليه وسلم قال قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني فيما جاء في الحديث فمن يعيش منكم بعدي يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فسير اختلافا كثيرا وهذا مما اخبر به عليه الصلاة والسلام وفيه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم فانه وقع هذا الاختلاف كثيرا حتى ان كثيرا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني تحيروا وكان الإنسان فيهم يعني متحيرا من كثرة هذا الخلاف ومن كثرة الفتن التي ظهرت في تلك الأزمان ولا يزال الأمر لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الناس العلاج الذي لو ساروا عليه فإنه يبلغ يخرجهم ويبلغهم إلى الطريق الآمن وإلى المكان الآمن ولهذا قال فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد والمراد بالخلفاء الراشدين يعني كل الخلفاء الذين ينهجون منهج النبي عليه الصلاة والسلام في الحكم حيث يقيمون دين الله ويطبقون شرع الله فكل من كان منهم على هذا المنهج كان خليفة راشدة وأهل العلم متفقون على أن من وصف بهذا الوصف هم الخلفاء الأربعة ابو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه يعني هؤلاء نص العلماء او اجمع العلماء على انهم من الراشدين والحقوا بهم كل من كان سار على نهجهم حيث الحكم لله سبحانه وتعالى وحيث ان هذا الخليفة انما هو منفذ حكم الله تعالى في اموره المعيشية وفي اموره الدينية وفي اموره الدنيوية يعلو يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى ويطبق شرع الله تعالى ويقيم دين الله وشعائره بحيث إن الناس يتمكنون من عبادة الله التي خلقوا من أجلها ويتمكنوا من إعلاء دين الإسلام لأن الله تعالى اختاره للأمة حيث قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وحيث أخبر تعالى إن الذين يهيئون الأسباب لإقامة الدين لا شك إنهم من أهل الإيمان الذين إن مكناه في الأرض هكذا يقول الله الذين إن مكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإيه وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فكل من حقق هذا الامر في جماعة المسلمين كان من الخلفاء الراشدين، كان خليفة الراشدة. قال: فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ والنواجد جز جمع ناجز. والمراد به آخر الأدراس والمراد به آخر الأدراس ومن استخدم الدرس الأخير فهو مستخدم لسائر لأدراسي يعني على سبيل الأولى لأنه لا يصل إلى الدرس الأخير إلا إذا, إذا بدأ بما قبله قال قال هذا إخبار منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما وقع بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وبالأقوال والأعمال والاعتقادات وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على بضع وسبعين فرقة وأنها كلها في النار وقد سبق ان شرحنا معنى هذا يعني ان هذه الفرق المخالفه لدين الله والمخالفه لنهج النبي صلى الله عليه وسلم والمخالفه لما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه كلها تستوجب النار يعني تستحق دخول النار لكنها تدخله تدخلها او لا تدخلها هذا أمر موكول إلى مين إلى الله جل وعلا إذا كان هذه الاختلافات دون الشرك ودون الكفر فإن الأمر موكول الى الله لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما هو حال دراستنا في كتاب شرح صحيح مسلم ونحن ندرس في كتاب مسلم في هذه الأيام أن الله حرم النار على من قال ايه؟ لا إله إلا الله وأن من مات وهو يقول لا إله إلا الله فإنه يحرم عليه الخلود في النار محرم عليه الخلود في النار فواما ان ينجيه الله تعالى بلا اله الا الله وان استوجب دخول النار لانه عندما وزنت حسناته وسيئاته وجدت سيئاته ارجى من حسناته واكثر واثقل فهذا يستوجب دخول النار فهو ان دخلها إنما يدخلها للتطهير يطهره الله تعالى بالنار حتى اذا ما اهر من ما اقترفته يدا في دنيا يخرج من النار و يدخل في الجنه وتنتهي حياته يعني استقراره يستمر ويبقى ويخلد في النار يخلد في الجنه اما النار فإنه لن يخلد فيها وإن طال يعني زمن تعذيبه لكنه سينتهي فيما بعد لأنه كما مر بنا أن الله تعالى يشفع نبيه صلى الله عليه وسلم ويشفع الصالحين من أمته ويشفع الأبناء والاباء والأقرباء كل يشفع في من له به علاقة وله به يعني ارتباط حتى يخرج من النار من كان في قلبه ادنى ادنى ادنى مثقال ذرة من ايمان ثم ان الله تعالى يأمر النار ان تخرج كل من قال لا اله الا الله كل من قال لا اله الا الله وهؤلاء انما يخرجون من النار بعد ان دخلوها وانما دخلوا من اجل ان يطهروا مما تعلق بهم من اردان سواء كانت معاصي او سواء كانت اعتقادات او سواء كانت اعمال فإنه يجازون على مخالفاتهم في مخالفاتهم في الذنوب والمعاصي ومخالفاتهم في, مع... في اعتقاداتهم تجاه ربهم سبحانه وتعالى وتجاه دينهم وتجاه أركان الإيمان التي أمرنا أن نؤمن بها بالغيب وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والخدر هذا معنى يعني انهم في النار اي مستوجبون للنار قال وانها كلها في النار الا فرقة واحده وهي من كان على ما هو عليه, صل عليه صلى الله عليه وسلم واصحابه وكذلك في الحديث امر يعني ويستنبط من هذا الحديث امر اخر وهو امر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك يستنبط من هذا الحديث ضرورة وجوب التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده قال والسنة هي الطريقة المسلوكة فيشب ذلك التمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والاعمال والاقوال وهذه هي السنة الكاملة ولذلك اهل العلم لما فسروا السنة قالوا هي ما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير وزاد المحدثون او صفة سواء كانت خلقية او خلقيه فكل ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام بمنهجه بحياته هو من السنة قال ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة الا على ما يجمل ذلك كله قال ورو وروي معنى ذلك عن الحسن يعني في تفسير معنى السنة روي عن الحسن يعني البصري والاوزاعي وقد مر بنا وهو اسمه عبد الرحمن بن عمرو ابو عمرو، وهو من ائمة الفقه, الفقه ومن اقدمهم قال والأوزاعي والفضيل ابن عياب قال وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين وعلى هذا نهج كثير من العلماء مثل كتاب السنة للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله وكتاب السنة لغيرهم من الأئمة الذين كتبوا كتابات تتعلق بالاعتقاد يردون بها على من خالف منهج الاعتقاد السليم قال لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطاعة لأولي الأمر إشارة إلى أنه لا طاعة آلئ للأمر إلا في طاعته في طاعة الله كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف قال وفي المسند والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لما اخبر انه سيكون في اخر الزمان امراء يؤخرون الصلاة ويقع منهم شيء من المنكر فسأله اصحابه رضوان الله عليهم يعني اذا هل نقاتلهم قال لا ما اقام الدين فيكم ما اقام الصلاة فيكم لانهم ما داموا حريصين على اقامه الصلاة فان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ومن اجل ان لا يتخذ الناس هذا الامر ذريعا يحولونه من دين الى دنيا يحولونه من حظ الدين الى حظ الدنيا فان كل من جال في خاطره شيء ورأى من امامه ما يكره خرج على الإمام بدعوى أنه يريد أن يقيم الدين والواقع الذي كان مر بالمسلمين والذي يعني رأى المسلمون فيه كثير إنما هي الأهواء فكثير ممن يخرج على الإمام إنما يريد بذلك الدنيا وإنما يريد بذلك السلطة ولا يريد بذلك دين إقامة دين الله وإن ادعى ذلك لأنه ربما خرج على الإمام ظلما وصور للناس أو تصور هو أن هذا الإمام مخالف كما فعلت الخوارج فإن الخوارج خرجوا على عثمان رضي الله عنه بعد أن حكموا عليه بالكفر أتدرون لماذا حكموا عليه بالكفر يعني من الأشياء العجيبة قالوا إنه خالف سيره الشيخين أبي بكر وعمر أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم كانوا في تلك الأزمان إذا خرج المجاهدون وقاتلوا وفتحوا بلدا غنموا ذلك البلد ووزعت الأموال كلها عليهم لكن عثمان رضي الله عنه نظر وهذا النظر ايضا رآه عمر رضي الله عنه من قبله طيب الفتوحات ستستمر زمنا ثم تتوقف والدولة تحتاج الى انفاق فمن اين ننفق اذا كانت الاموال في عيد الناس هل نأخذها منهم لذلك فكروا في مسألة التحديث حبس الاراضي أوقفوها وجعلوا للمقاتلين والمجاهدين رواتب تخرج أو تأخذ من غلات هذه الأراضي وتنفق على من يقاتل لأن هؤلاء المجاهدين جاهدوا سنة واثنين وثلاثة وعشر وعشرين وثلاثين ثم كبروا وعجزوا وماتوا وأموالهم أين ستنتقل ستنتقل إلى أولادهم لن تنتقل إلى الدولة عن منذر الثوري عن محمد بن حنفية به والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي عاصم في السنة وعبد الله بن أحمد في السنة والمصنف أو المصنف يعني المراد به ابن المراد به الاجري والمصنف يعني الاجري في هذا الحديث رقم 1810 جميعهم من طريق شريك او من طريق عن من طرق عن شريك عن ابي اسحاق عثمان خالف الشيخ عثمان رضي الله تعالى عنه اما الناس وصلى بالناس في في منى وفي عرفه لانه كان هو الخليفه وكان يحج بالناس يقودهم في الحج وصلى بهم في عرفه ركعتين قصر الظهر والعصر وبالمزدلفه لكنه في منى ايام التشريق ثلاثه ايام أتم الصلاة. ما جاء عليه وخرج عليه الخوارج. قالوا كيف تتم الصلاة؟ إبن رضي الله عنه فهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر الصلاة أيام منا لأنه كان مسافر. والمسافر من حقه أن يقصر من الصلاة. وعثمان عنده بيت في منى وعنده زوجة في منى اذا هو غير مسافر وغير المسافر يتم الصلاه قالوا لا انت خرجت واعتبروا ذلك وحكموا عليه بالكفر واستحل دمه وهكذا غيره كما استحلوا دمى علي رضي الله عنه وحكموا عليه بالكفر لماذا علي رضي الله تعالى عنه لما دب أو جرى الخلاف بينه وبين معاوية فوقعت موقعة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنه وغلب جيش علي وخشى الذين او معاويه رضي الله عنه ومعه عمرو بن العاص وغيرهم فطرحوا فكره ان نجري تحكيما نختار من جبار المسلمين ومن عقلائهم ومن اهل الحل والعقد يجتمعوا ويضربوا في هذه المساله في مسألة الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنه وجاءت فكرة التحكيم ورفعوا المصاحف على رؤوس الرماح، وقالوا لا حكم إلا إيه إلا لله وعلي رضي الله تعالى عنه أحس بأن هذه خدعة وقال كلمة حق أريد بها باطل لكن غالب من في معه في الجيش ومعه في ال... قالوا لابد ان نلتزم بتحاكم لله فرضي رضي الله عنه وقبل التحكيم واختير اعضاء التحكيم واختار علي رضي الله تعالى عنه ابا موسى الاشعري وكان يعني من جلة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه عندما اختاره انما عرف من حذقه وفقه وابو موسى الاشعري يعني لم يكن شخصية عادية ابو موسى الاشعري قبل ان يكون محكما من قبلي علي رضي الله عنه كان قابيا لعمر على الكوفة وهو الذي كتب إليه عمر رضي الله عنه بكتابه المشهور كتاب القضاء ووجهه كيف يقضي بين الناس إذا فعمر فابو موسى رضي الله عنه كان قد تحنك وعرف الأمور واختار معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وكل من الصحابة واجتمع الحكمان وتجاولا الأمر وهنا يظهر لنا الفرق بين ما ينظر إليه أو ما رآه المحدثون وبين ما كتبه المؤرخون نسج المؤرخون من مسألة التحكيم قصة وصوروا لنا ابا موسى الاشعري رضي الله عنه بأنه شخص يعني سهل ان يؤخذ في حين ان ابا موسى الأشعري كما يعرفه الصحابة رضوان الله عليهم وكما كانت او صحة فيه في راسة عمر رضي الله عنه كتب التاريخ كتب الحديث مثل كتاب التاريخ لخليفة ابن خياط وخليفة ابن خياط هذا من مشاهير علماء الحديث وهو من شيوخ الامام البخاري ومعني بالتاريخ كتب في هذه المسألة يقول واجتمع الحكمان ولم يتفقا على شيء اسأل شاهكا وكل متمسك وباب الاجتهاد يعني اجتهدوا من انتهوا الى شيء ولذلك من انتهى الامر فاستمر القتال واما كتب التاريخ وخاصه الكتب التي يعني شوهت اولا نالوا من ابي موسى واعتبروه رجلا غرا وقالوا ان ا ان عمر بن العاص رضي الله عنه خدعه وقال له تعالى نتفق انا وانت ونعزل علي ومعاويه ثم نبحث عن خليفه اخر ويزعمون ان اما موسى الاشعري رضي الله عنه اختار ان يكون الخليفه في ذاك الوقت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمر في ذلك الزمان سنه متقدمه لكن يقولون ان عمرو بن العاص ما رفض وقال له كيف تختار هذا الامام وهو لا يحسن أن يطلق زوجته إذا ما كان يحسن أن يطلق زوجته كيف يكون خليفة للمسلمين ويزعمون وهذا كله من الكذب والهراء أنه قال لابي موسى ما رأيك أنا ان أكون الخليفة وهذا يصعب جدا كيف يأمن معاوية يا رضي الله عنه رجلا يطعنه من ورائه كل هذا يدل على ان المساله صار فيها نوع من الكذب وصار فيها نوع من الدجل لكن الكتب الصحيحه التي صورت ونقلت لنا الحادثه ذكرت انهم لم يتفقا على شيء فالشاهد ان هذه الفتنه التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام انه ستحدث فتنه اغتنمها الخوارج وبموجبها حكموا على علي رضي الله عنه وعلى معاويه وعلى عمرو بن العاص كلهم حكموا عليهم بالكفر واستباحوا دمهم ولذلك خططوا ان يقتلوا الثلاثه في ليلة واحدة وحدث ما حدث حيث أصيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قتله وضربه عبد الرحمن بن ملجم الخارجي وهو خارج من بيته لصلاة الفجر وكمن لمعاوية رضي الله عنه لكنه لم يخرج تلك الليلة ففشل وحاولوا ان يقتل عمرو بن العاص لكن الرجل ما تمكن من عمرو وانما قتل غيره، ولذلك جرى المثل المشهور اردت عمرا واراد الله ايه خارج وحدثت هذه المسألة وهذا الحكم يعني وهذا الفعل إنما بنوه على حكم حكموه وهو أن هؤلاء كلهم كفار مع أن المسألة قضية سياسية لا علاقة لها بالإيمان وبالكفر إلا أن الغلوة في الدين والمبالغه والجهل بأحكام الإسلام أدى إلى هذه النتائج نعم قال قال وفي البسند عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك فما تأمر في أمرهم يعني إيش نفعل معهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل وهذا كما أقبر أو كما ففسره أهل العلم بأنه إذا كان خروجهم يؤدي إلى أن يحكم عليهم بالكفر يعني متى ما خرجوا عن دين الله اما اذا كانت المخالفات لا تصل الى الخروج عن دين الله فان النبي صلى الله عليه وسلم امر امته بان يصبروا وامر اهل, أهل الايمان بان يصبروا ويسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهدايه والتوفيق وان يناصحوهم ما دام يقيمون الصلاة والمراد بإقامة الصلاة هنا إقامة شعائر الدين حتى يعرف أن هذا المجتمع مجتمع مسلم وأن هذا المجتمع مجتمع متميز عن غيره من ال من المجتمعات غير المسلمة وأن عليهم مناصحة الإمام ومعالجة الأمور بحيثه يعيدونه الى الصواب قال وفي امره صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين من بعده أمر امره بالسمع وبالطاعة